الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين حقيقة بالرغم أنه أنا تأخرت لكن مبسوط مبسوط من مساله وهي مساله جلوس الطلاب لانتظار الدرس مسلك طلاب علم يعني اصله زول ما يتعلم تعلم ده وبيكون زول زي ما يقولوا مسبب يقول ياخي ما جاء يا أخي ما تضيعوا زمن ساكن راح يا أخي راح اروح يقول لي زول راح يا أخي نزاته بشرنا طوال كويس وكذا وبالتالي مسلك طلاب العلم النجباء مما يدل على الجدية في طلب العلم انتظار الشيخ اورد الإمام الداودي رحمه الله تعالى في طبقات المفسرين قول الشيخ ابو عبيد القاسم بن سلام على جلاله قدره في العلم قال كنت أذهب الى الشيخ في بيته وانتظره حتى يخرج الي ولا أطرق عليه بابه أزعجه أتأول قول الله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم ما يخبرت للشيخ بابه وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتب السنن يطرقون بابه بأظافيرهم لما يدقوا الباب بالضفر يدقوا الباب بالضفر عشان ما يزعجوه بالله يجيك زور دقال لك الباب بالحجر بالحجر يدق لك الباب يقول لك زور دقال لك ما يريد يا أخي تقال زور شنو ما تجي مارك ما لك ولا جميلتك ولا كتل خيره وجاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للإمام أحمد درس في بيته وكان يأتيه الطلاب ويدرسون عنده قال أبو مظفر الخزاعي وهو من تلاميذ الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى وبعد أن بدأنا الدرس طرق طارق للباب فقال الامام أحمد انظروا إليه إن كان من أهل الحديث فلا تفتحوا له الباب وإن كان من أهل الرأي فادخلوه. قالوا يا شيخ أهل الحديث نفتح لهم وأما أهل الرأي فلا نفتح لهم قال أهل الحديث ليس من شيمهم التأخر عن الدرس ولذلك إذا تأخر فردوه حتى لا يتأخر أما أهل الرأي فتأخرهم وقدومهم مبكرا عندنا سيان كان جبدل كان ما جبدل واحد افتح له ودخله وجاء في ترجمة أحمد بن درستوي رحمه الله أنه رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الظهر الطلاب في في في درسه يدرسوا كان بدرس يجلسون في المسجد بعد صلاه الظهر ينتظرون مكانهم والدرس بعد المغرب ومن قام من مكانه فقده لكثره الحضور عشان تحضر الدرس الدرس بعد المغرب تجي من الظهر تجني في محلك ده تصلي الظهر والعصر وصلي المغرب قال لك اذا اراد أحدهم ان يبول اجلس مكانه يحجز حجز ويذهب يبول ويجي في نفس محله إذا ألم الريخ بيعملوا كده لا حول وبالتالي يعني يعني yani هذا مسلك طيب نحن في كتاب التوحيد قد وصلنا بحول الله وقوته باب ما جاء في الرياء وترجمة المصنف رحمه الله ترجمة علماء لم يصدر على الرياء حكما فلم يقل الرياء من الشرك أو من كذا أو من الكبائر أو من غيره إنما قال باب ما جاء في الرياء وسبب هذه الترجمة أن بعض الرياء شرك أكبر وبعضه شرك أصغر هو يختلف من يسيره إلى كثيره وبالتالي ترجم المصنف الترجمة المختصرة ليورد بعد ذلك تفاصيل ما ورد في الرياء في ثنايا الكتاب آه علاقة الرياء بكتاب التوحيد يعني لماذا أورد المصنف باب الرياء في كتاب التوحيد لماذا في مدى سالكين لكن هنا مختلف هو. قلنا لماذا أدخله في كتاب التوحيد هل الرياء علاقة بالتوحيد نعم بعض الرياء أو أصل الرياء ينافي التوحيد ولو قلنا أن أقل درجات الرياء شرك أصغر فإن الشرك مما ينافي التوحيد كونه سمي شرك يدل على أن له علاقة بشنو علاقة بالتوحيد طيب أورد المصنف آية في الرياء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 ولا يشرك وين في ولا يشرك وين ي... ما قال لا يشرك قال يرائي ادخل الرياء في الشرك اشنو هنا لا يشرك بعبادة ربي احد وين كانت نقطة ايوه الرياء تشرك طيب والشرك هنا شوف قوله لا يشرك على العموم وقوله أحدا أيضا على العموم وبالتالي الرياء من عموم الشرك الرياء من شنو؟ من عموم الشرك وإن كان يعني درج العلماء وأهل التفسير وأهل الفقه دائما أن يستدلوا على الرياء بآية الكهف لأنها لم تنهى عن نوع واحد من أنواع الشرك إنما نهت عن عن عمومه لا يشرك بعبادة ربه شنو احد هذا عموم عموم الشرك وقوله أحدا عموم الخلق أحدا عموم الخلق ولا يشرك عموم الشرك وبالتالي الرياء يعتبر من عموم شنو من عموم الشرك طيب الرياء كما قال سعادة الفريق تحدثنا عنه كثيرا في كتاب المدارك لكن لا بأس من إلقاء, إلقاء بعض الضوء عليه اولا الرياء من الرؤية اصلا الرياء من يرى يرى يفعل العمل ليرى فمن فعل العمل ليرى رؤية كان مرائيا راء يرائي من شنو؟ من رأى ليشنو؟ من الرؤية والعمل لأجل أن يسمع سمعه من رأى رأى الله به ومن سمع أي فعل الفعل ليسمع سمع الله به أي فضحه الله عز وجل هذا معنى الكلام الرياء من أصعد أنواع الشرك على النفس لأنه يقف على القلب والقصد واندية وهي سريعة التقلب يقول الإمام الشافعي أصعب شيء على العمال تخليص النيه على العمال أشق عليهم من الأعمال يعني كون تنق العمل من الرياء أشد من العمل نفسه قال الشافعي لأني أحارب الرياء في نفسي وكل مرة ينبت على لون آخر صعب الرياضة وبالتالي الرياء مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر الرياضة دو النفس صعب جداً بالنسبة إخراجه لأن الإنسان بطبعه يميل إلى مدح الناس وثنائهم ويركن إليهم ويحب أن يظهر فإن قلت له خالف ذلك سوف يخالف جزء مما في نفسه وبالتالي قال ابن رجب يسير الرياء لا ينجو منه الا الانبياء ثاني ما في ز قلت ما بدي الراي في النهايه في لحظات بتراقي فيها الا تكون نبي وهو مستكن في النفس استقنان النار في الحجر ما بكو في رياء لكن فجأة بيجي كيف يقول لك ده حجر فيه نار ما فيه ممكن تاخده في ثلاجه تطلعوا تمسوا كده بارد لكن تطجش ومطلع نار الناس جت من وين النفس الرياء جوا النفس كده قال لي خطر خطر شديد على النفس وهو على درجات من الرياء بنقيم عنده حكم عجيب يقول اذا كثر الرياء وصار سمه لم يكن شركا اصغر انما كان شركا اكبر ولا يتصور لمؤمن ان يرأي في كل احواله واعماله فيزو طوال برائي لا ممكن يكون مؤمن شرك اكبر طوال يخمس صفات المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا قال ابن رجب رحمه الله والغزالي لا يرائي في الفرائض مؤمن يتصور من المؤمن ان يرائي في النوافل لكن في الفرائض لا يمكن ان يرائي نهائي اخواننا زور برائي في الفرائض يصلي الظهر ده اللي ربنا فارضه على كل الناس يصلي ويرائي فيه يا اخي ده ده, ده شيء عجيب هذا من الخطوره بمكان ثم الرياء يحبط العمل ولكن كثير من الناس تغيب عليه قاعده من قواعد الأعمال والسلوك مهمة بعض الناس يظن أن الرياء يحبط العمل فقط طبعا الفرق بين الشركة الأكبر والشركة الأصغر الشركة الأصغر يحبط عين العمل صليت رأيت الصلاة الصليت باطلة لكن الباقي ما باطل وقد ناقش الفقهاء مسألة مهمة من رأى في صلاة اتلزمه الإعادة أصح الروايتين عن الإمام أحمد أن الإعادة لازمة لأنها باطلة ما هي في الحديث من من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وبالتالي من صلى مرائيا على الراجح من أقوال أهل العلم أن الإعادة لازمة. ونعله اختيار شيخ الاسلام التيميه الاعاده لازمة تلزمه الاعاده طيب هنا نود ان نقول مساله كنا ذكرناها ان الرياء يحبط عين العمل والشرك الاكبر يحبط كل العمل زول بيصلي وبيصوم وبيحج كويس ويمشي عمره ويصدق على المساكين ويفعل اعمالا كثيره يعتقد في الشيوخ وينادي الأموات عمل واحد مقبول ما لا حد ولا صوم ولا صلاه ولا حد ولا زكاه ولا أي حاج كله باطل أما الرياء لأنه أصغر لا يحبط كل العمل إنما يحبط شنو عين العمل لكن الذي يغيب على الناس أن الرياء مع كونه يحبط عين العمل يلزم الوزر ويدخل النار يعني ما ذو إنه العمل بقى باطل يقول كان بقى العمل باطل هينه هينه يقول لك ما في عوجا صلى ولدك الصلاه دي بعيده خلاص بعيده لكنك ارتكبت شرك والشرك الاصغر أكبر من الكبائر وبالتالي ملزمه للاثم مدخله النار والدليل حديث ابي هريره في صحيح مسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثه ثلاثه مرائين واحد في العلم والقران والثاني في الجهاد والثاني في الصدقة. الله بدخل النار كلهم يجرجرون على قفاهم في النار. دخلوا النار بشنو؟ بشنو؟ بالرياء. أما درجات العمل مع الرياء إما أن يبدأ العمل مرائيا في أصله. هذا القسم الأول من الاعمال يعني أقسام العمل مع الرياء. القسم الأول أن يبدأ العمل مرائيا. يعني أسطل عمل وأساسه باعثه الرياء هذا عمل باطل وحابط أن يبدأ العمل مخلصا ويطرأ عليه الرياء فيما بعد كمن بدأ الصلاة ثم رأى أعدنا الناس ونظر الناس إليه فزينها ليقال عنه هذا طرأ عليه شنو الرياء وهذا الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر. قال وما شرك السرائر؟ قال الرجل يطيل صلاته يزينها جاهدا لما يرى من نظر الناس. وبالتالي طرأ عليه الرياء. فعليه بالمدافعة. فإن ختم بالإخلاص الأعمال بالخواتم. وإن ختم له بالرياء على الراجح من الأقوال أنه باطل. لكن إذا دافع سينقص عمله بقدر الرياء الذي طرأ على عمله. ذا القسم ياتو؟ القسم ياتو؟ الثاني. طيب. القسم الثالث في العمل أن يكون العمل متصلا كالصلاة فإذا رأى في بعضها وختم له بالرياء بطل العمل. أما إذا كان العمل منفصلا فكل عمل على حدة مثل الصدقة ادى عندهم يتلف أدى خمسين الخمسين الذادي ما كان مرائفيا بعد شوية حاسه أن الناس عرفوا أدى الخمسين الثانية مرائف الخمسين الأولى مقبولة والثانيه باطلة لأنه أي خمسين براءة منفصلة أما الصلاة متصلة فإذا رأى في بعضها إذا لم دارك الأمر إذا كان الباعث الإخلاص ولم يكدارك الأمر بعد أن طرى عليه الرياء يحبط عمله ويفطر العمل طيب في الباب بعده حناقش فيه بعض الأحاديث المهمة قول المصنف في الآية استدلاله بالآية في قوله لا يشرك في قوله أحدا طيب الحديث الثاني حديث أو النص الثاني حديث ابي هريره مرفوعا وتقدم ومر بنا ما معنى المرفوع صح ولا ما صح نتكلم على المرفوع لما تكلمنا ومعناه طيب هقول لك شنو المرفوع قلنا فيه شنو ما الحديث المرفوع أه؟ المرفوع ده المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى يرفع معناه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بالتحديث لان الالفاظ الفاصل الصحابي فتحوطا قال الحديث برفضه ثم نسب معناه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه شنو المرفوع قال تعالى انا اغني الشركاء عن الشرك انا اغني الشركاء عن الشرك والشرك يشمل كل معانيه من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والحديث رواه مسلم طبعا الملك القيوم سبحانه لا يقبل الشريك فلذلك قال سبحانه وتعالى عن نفسه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الشراكه ضعف في زول بيد البلاه ويتم المشروع ويعمل مواضيعه بالشرك وادري على انو بعد ما كل شريك يستغني يقول لا خلص معا نفس الشنو نفس الشراكه دي اي زئ مش بركه الشراكه فيها مشاكل اخر شيء يكون حق براك تصحى وقت ما لا تصحى وتشغل وقت ما لا تشتغل زول يقول لك انت تاخرت ولا كنت حدك ما في وبالتالي الشراكه نقص وضعف والله منزه عن ذلك لذلك قال انا اغنى واغنى اسم تفضيل انا اغنى الشركاء عن الشركه بعض البشر الذين خلقهم الله لا يقبل الشراكه في بشر الله خلقه ما بيقبل الشراكة يقولك براي ما دايزور الشاركة بس براي بل عندي دا ما دايزور الشريكة قولك ربنا اغنى الأغنية على الشرك وأسماء التفضيل التي لله عز وجل مع الخلق إنما هي من باب التفضيل وتقريب المعنى وليس من باب المقارنة أو المقاربة بمعنى شنو أنا أغني اغنياء عن الشرك في أغنياء في الدنيا وماذا هذه الشراكة ربنا ما أغناهم ما في علاقة اصلا ما من بربنا ولكن هذا ذكر لأجل تقريب المعنى وليس لأجل المقارنة ولا لاجل أنهم يقاربون الله في الغنى فهذا لا يحصل ابدا ولا يكون أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أي كان هذا العمل أشرك فيه معي غيري من الصالحات تركته واشنو؟ وشركه طيب. وعن أبي سعيد نعم ممكن هذا يدخل في الشرك أزوك كان يفتخر قال أنا, أنا صلّي وأنا كذي يدخل في الرياء ما في شرك هو, هو هو بكلم الناس لي بكلم الناس لي ده طبعا ده ده ده طبعا الإخوان ضعفي في العقل ابن القيم يقول الشرك ضعفهم في العقل الرياء ضعفهم في العقل ضعف في العقل قال وقام ضرب مثل مثل لطيف جدا يوريك انه زول المرائدة ضعيف في عقله حتى يحقوا الناس قصص قصص عجيبة خلاص شفت كيف يقول لك الواحد يكلم الناس يقول لنا سويت وانا عملتها حتى الموارد ارحت من زول قال لم ارى اقل عقلا منه كان يقول للناس لماذا لا تمدحونني وانا اتصدق على المساكين قال لي خصمع عليك الردزور عنده فهم قال يا اخي انت مصدق لله والله شاهد وهنا اود ان اقول مساله بعض الناس عنده وسواس في الرياء وده عكس كمان يعني اي حاجه عمله لك انا رايت فتتعطل الصالحات وتتوقف العبادات كويس ويمتنع عن الجمع والجماعات وعن تشييع الجنائز وعن حضور المشاهد فتتعطل مصالح الشرع والدين والدنيا يقول لك انا مرائي انا مرائي دمنا الشيطان ما, ما منه مش كدا لا يلتفت الى الوسواس عليه ان يخلص النيه واذا حصل شوب في نيته عليه ان يدافع النيه حتى يتجاوز القنطره ومن ذلك دعاء أبي موسى الأشعري مرفوعا: اللهم إني أعود بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه يذهب الله عنك وسواس الشرك الرياء تقول كده ما أفصل يقول لك أنا أنا أنا مشرك واحد بيعمل دروس والناس بيجي يشكروه بعد الدرس تاني بوقف يقول لك أنا وقفت الدروس دي الناس قاعدين يشكروني وأنا ما بقدر أنا مرائي، ده, ده ما ده ضيع زماني ساكن هذا من تلبيس ابليس على الشخص أعوذ بالله لا ينبغي أن يتوقف عليه أن يجتهد وأجل الأعمال الأعمال التي يتعود بها النفقة سراً فتصدق بصدقة حتى اخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه عشان كده إنسان عشان يعود نفس الرياء يركز على أعمال الخفاء كصبقة السر وكقيام الليل. قيام الليل ده ما في رياء بالنسبة. قيام الليل ده ما فيه رياء. ما فيه رياء. أه؟ أيوة ما في رياء. الدنيا ظلمة وانت فرشت أسلتها وقعت صليل. بعرفك من الا صح المرج ولا شوفني وبعد يكلم النسوان بس صباح بليون إن أنا بقول ما الليل. في ذو العاقل بيعمل كلام جدا. فابن القيم رحمه الله يقول. أن الرياء دلالة على ضعف العقل ضرب مثال قال ملك من الملوك نادى خدامه دعا خدامه ملك نادى خدامين بتاع إنه. بتاع الصفرة بتاع الجنينة الجنايني كويس وبتاع والسواق بتاعه ونادى الناس اللي بيخدموا ليه وكلهم خدام الملوك دي ما تساعدنا لما شفته لما اسافر مرة برة بيقوم يقول لك رئيس البلد عزمنا مثلا امير البلد وملك البلد. فنحن كنا ثلاثة بس. قالوا ديل جاي من العالم الاسلامي والامير عام ليون عشاء لنا نحن. بعدين آه... بعدك مشينا. الشوخ المعي معاي جاي بيعبادته من بلده. انا شال ما عندي بس كده بس. بس بيجل لابتني بتقولوا جلابيني جاتا والله بس يا هزاة بس ما زلت في الاستقبال العربية جاية تودينه عشو قال لا زور الحاصل شنو قلتاني قلت لادعوني أنا قلت لادعوني كما دعاني أنا نقص هي فارقة معاي دايرني كيدا اللي قبل ما دايرني برجع السودان ده حسن والله في السودان دايريني الناس ما عندهو مشكلة قاعدوا يضحكوا ماشينا خشينا قاعدونا في الصفر جاعت الملك ذاته والله كترت خدم ولابسي كلهم طيب مع بعض والله الناس ما بيأكله الخدامي ما بيأكله بس وكفي كده بالله بس قمت على حيلي قبل ما أقف جر الكرسي وفتحوا لي المحل وكده وشايل أبشاكير هناك بالله دير خدام الملوك طوال قلت لالله يا الله خلينا خدام لك إنت بس يا الله ما تستخدمنا عند عند خلقك استخدمنا عندك إنت بس والله دعيت الله أنا في الكرسي والله خاتتين أنا ومعاي وزير من الوزراء الوزير بتاعه كويس نحن قاعدين في في الطريق زحدة والله خاتتين لنا حاشي جمل زي ما هو خاتتين لنا منجم وجنبه خروف أنا والزول بس يا سوف والله غلبني ااكل ذاتي حاشي وخروف ده خاتتين لنا في الطريق زحدة نحن الاثنين بس اقعد تعاين بس والوزير يقطع لي يقول لي ما تاكل يا شيخ اكل والله يبقى أطعي لي أقول لا أكل والله غالبني أكل ذات يا. والله, والله قلت لي الله بله دا نعيم الدنيا الجنه كيف بعدين الجنه خدامة ما فوق منزول أزرق أكلمك إذا رأيت رأيت ثم رأيت نعيما وملكة كبير ربنا قال عنهم عن خدام الجنه قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورة الخدام لؤلؤ منثور والملائكة تخدمك ده حق الدنيا ده حق الدنيا وما حق الاخره كيف ده حق الملك قال له خدام الملك الملك دعاول وقفوا الخدام قدامه وهم واقفين مع الملك في واحد من الخدام بتاعنا الملك مهتم بخادم ثاني ومعرض عن الملك وبقى الاثنين سفرجيه والاثنين سواقين عند الملك والاثنين جناينيه والله الجناينيه لاقونا ذول بس مدينه مرتب في الجنينة يروش الجنينة ونبضيكه بس مرتب لاقوه والله كله لاقيته قصري ما شاء الله قصري ما شير. ومتع والخدامين دي من الأول من الباب يلاقوك الخدامين قال ليك الملك لماهم كلهم ففيك واحد فيهن الخدامين كلهم مع الملك واحد شغال مع خدام تيو بيجي يهتم بهم كبكبلي الملك بيغضب ولا ما بيغضب بيغضب ولا بيغضب ما بيرضى بيطردو أعمل حسابك كانت كابتن للخدامين الزيك العبيد الزيك الله يترضك أوعك أعمل حسابك ما هنا ما أقل لك أنا أغني الأغنياء عن شركي إذا كان ملوك الدنيا ما بيرضوا ملك الملوك وعلام خيوب الخلق انت أنت والخدامين لأله بالله ملك الخدام بتاع الملك يتكلم مع خدام ثاني ويتكفكب ويخدمه والملك جايبه ويخدمه كله الله بيرضى منك والله لا هو لا انت يترضكم الاثنين تنسوا عشان كده تزول البيض دب الشرك طاغوت من دعا الناس الى عبادة غيره ومن عبد من دون الله وهو راضي الناس كتير جدا عارفين الحيران بيعتقدوا فيهن ويمسكوا من كراعه ويعمل له ويقول له غيرك ما عندنا يا شيخنا ويضحك والله العظيم الله يتردك انت وبيتردوهن اللتين بيتردوه يا اخي تتكب للعبيد وبالتالي المرائي خدام بجلالة ملك الملوك إن صرف إلى خدام مثله في حضرة الملك فأعرض عنه الملك فكذا قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك قال وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد والحديث كذلك عند ابن ماجه في السنن طيب ذكر الدجال لماذا لخطورته الدجال خطر وسماه مسيحا لأن الدجال يطوف الأرض يمسحها وبالتالي المكان المعلوم من الأرض يسمى مساحة مساحة يمسح مساحة يقول له جونا ناس منه ناس المساحة مسح الواطيعن شنو حام كله فالدجال مسيح لانه يطوف كل الارض الا مكه والمدينه يصلها ولكن لا يستطيع ان يدخلها لان الملائكه على اقتابها اي على ابوابها يمنعونه، وفي بعض الروايات بيت المقدس كويس فدا اسكس المشنو المسيح وسمي عيسى مسيحا لانه يقطع قطع الارض مساحه مساحه وقطع اي شيء مساحه وبالتالي يسمى السيف مسوحا لان السيف يقطع بالمناسبه السيف يسمى مسيح العرب تطلق على السيف شنو مسيحا المسوح معناه بيقطع عرفتم وبالتالي الدجال يمسح الارض وعيسى عليه السلام يمسح الباطل أشكد ده مسيح وده شنو ده مسيح فينا هذي يقول لك مع مسيح الدجال مسيخ القال منو هذا الرسول قال مسيح ايك تقول مسيخ يا أخي لك كده الرسول قارنه هاي تراك شنو لكن اي حاجة براه قارنه قال لك ده مسيح بيمسح الباطل ده من عيسى عليه السلام وده مسيح بيمسح الارض اها بداخله شنوع بعض الناس بيقولوا بسمعهم بقول لك المسيح ما تقول المسيح كيف أذول ما أقول المسيح انت هذول أعلم وأفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شما مسيح مسيح خلاص الدجال دجل إذا طلع وغطى دجل كويس الدجال الله معنا التغطية والدجال بغطي الحق بالباطل فيظهر الباطل ويختفي الحق سكي سمهه دجل ويقتقول العرب دجل البعيرة إذا كانت جرباء والبعير إذا كانت جرباء تطلع بشنو؟ بشنو؟ بالقطران يقال دجل البعيرة بالقطراني يعني شنو؟ مسح كله غطاه وغطاه كله فشكي سمو المسيح شنو؟ الدجال طبعا الدجال معلوم كما جاء عن غير واحد من السلف قالوا على كل رجل أن يعظ أهله وأن يذكرهم الدجال وإن الرجل ليربط امرأته وبنته وأمه في البيت في يربطهم بالساعة على الساريه يخشى عليهم الدجال إذا خرجوا إليه فإن أكثر أتباع الدجال يهود ونساء أكثر أتباع الدجال اليهود يتبعون لأنه زولوا والنسوان لأنه النسوان قلبك خفيف يا خي الدجال خلي دجاجير صغير في سوكليبيا بجه جهة النسوان دجاجير صغير خلي الدجال البصيح. يعني كان جاء الدجال البصيح أن والله إجوث حسنا نقول لك والله دجاجير في الكريمة الله ما المكسر بس ما تجيبه جاي دار كان جاء بطه دار الله قال بيقول له والله لعنة شير ما قصة فسوا كريم يتوين التشده وقف ماله النار كملت أتشد مال وقف الكريم أتشجع والله العظيم والله المواصلات اشتغل والله قال لك المصايب قوم من عند خو فوائد الناس البارد شالوا البارد لا في الكريم برد برد بيجي يبيعوا بارد والحافلات للمناجم الحافلة تشحن بعد ساعتين بالله من السوق المراه الاسواق شعب من اي محل في السودان للكريمه راس العربيه تسحب في عشر دقائق يا ناس كيف يوقف انت عارف انا متوقع الدجال كان جا بيجي في الفضائيات اول حاجه بيعملون كروبات كده الناس كلها تقتنع ما بيحتاج ذاته يحوم الدنيا دي بس بيجون في الفضائيات انا حسب متوقع الدجال ده يظهر في الفضائيات يجيبوا ليكم في الام بي سي ولا في البي بي سي ولا في واحدة من الحاجات دي ولا الانسلي ولا اسمها شنو هي تحت امريكا دي اسمها شنو السي ان ان والله يجي يظهر للناس يا اخي لك قبلي بعدين الرسول ما قال بين يدي دجال دجاجلة طبعا الدجال يجمع على دجاجلة ويجمع جمعي تكسير دجالين يعني الجمع ممكن تقول دجاجلة وممكن تقول شنو دجالين او دجالون جا واحد قليت معزول بتاع سحن <تصفيق> جايبينه في الفضائية معاه وزول المزيع مصبيفه انت بتعمل كده اي تقدر اي عمل كده كده يسوي لون المويه مويه اجلبة له دم بعد شوية دخل ايده في قلبه وطلع قلبه في ايده باية دمه المزيع قام جاري قام <تصفيق> جاري <تصفيق> طلع له قلبه قل وقام جاري ده الدجال دجال اتقال اشترك ده ما, ده ما ده ده لا طلع قلبه ولا حاج سوف لي. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر معظيم الدجال ده كان جاه والله بالجهجه وكتبتنا بصلي يعصمنا من الدجال لا هي قلت لك والله دي جيجيل قعد يجهجي هالناس بعدين اتقال اخوان انا اشتاوريك قال الدجال بيقول انا دجال بيقول انا ولي صالح والله العظيم، الدجال بيدعي الصلاح بالمناسبة، لأنه دينك تضعف الناس. ايوه حي، لمن بعد ما الناس يقتنعوا إنه ولصالح، يبقى عنده أتباع، بيقول لي أتباع والناس أنا رب العالمين. بعد يدعي الربوبيه ما بيدعي الروب من الأول، بيدعي الصلاح أول حاجة. بس كده هو فتنة بالمناسبة، فتنه فتنة كبيرة جدا. طيب لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال لماذا جعل الدجال مثالا لخطورته طيب والرياء أخطر أم الدجال أخطر المسيح الدجال والأخطر الرياء الرياء بنص شنو الحديث ليه لأن الدجال واضح للمؤمنين لكن الرياء من اشكالاته عدم الوضوح وبالتالي كيف عرفنا ان الرياء خطر لعدم وضوحه في الحديث قال عليه الصلاه والسلام الشرك الشنو سمى شنو الخفي فيسمى شركا اصغر من وجه ويسمى شركا خفي من شنو من وجه اخر وبالتالي خطوره الدجال على شنو على الإنسان أخطر الرياء أخطر من الدجال لأن الدجال ما له ظاهر وأما الرياء ماله فخفي وبالتالي يمكن أن يقاس على هذا يقال المنافقون في الأمة أخطر من اليهود والنصارى ذلك لأن كفر اليهود والنصارى واضح أما كفر المنافقين وخطورتهم غير واض غير واضحة ولا تتضح لكل شنو لكل الناس طيب نقرأ مسائل الباب يقرأ شيخ النذير وهي الآية التي تحدثنا عنها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه نعم أيوة كمال غنى الله يا سلام وجمنا لكم الآية بتاعت أواخر الإسراء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لأن هذا من الذل لو اتخذ من يعاونه كان هذا ضعفا ونقصا والله جل جلاله على كمال من الغنى والقدرة سبحانه وتعالى نعم خير الشركاء وهذه كما أسلفنا أغنى الشركاء على الشرك وكذلك لا ينازع الشركاء بيعملوا شنو بنازعوا لدي حقتي لي الحساب واحد عمل عمل في شرك بيخليك للزولة اللي انت اشاركتوا يقول لك براو يا انا براي يا ذاك براو ما بيقبل الشراكة وبالتالي هو خير الشركاء لانه شنو لا ينازع وهذا من كمال الغنى سبحانه وتعالى نعم صحيح وطبعا يا اخواننا هنا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على امته واصحابه الرياء فمن باب اولى نحن ان نخاف على على انفسنا لان الصحابه اكمل وبالتالي ما هي الطرق المناسبه لدفع الرياء اول شيء الرياء سببه نقص في في التوحيد وعدم معرفه بالله عز وجل فكلما كنت باسماء الله وصفاته اعرف كلما كنت عن الرياء ابعد دي الغني الملك القدير الرقيب السميع العليم الذي لا تخفى عليه شيء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واسر قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور وبالتالي معرفه الله معرفه الله باسماءه وصفاته تعالج الرياء وسبب الرياء عدم معرفة لله أخذوا بيعرفة الله بمشي للخلق أليس الله بكاف عبدا بخلق التفيت الخلق أيوة وبالتالي معرفته بأسمائه وصفاته ثانيا ابن القيم عنده قاعدة في محاربة الرياء يسميها بقاعدة الجبري قاعدة شنو؟ الجبر قال شهود الجبري عند فعل الطاعة ينفع يعني أن ترى أنك لم تعبد بقوتك ولا بفهمك إنما أنت معان من ربك على الطاعه والعبادة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإذا شهدت أنك مجبور على العبادات وأن الله هو الذي حملك عليها شهود الجبري يجعلك تستصرف النظر والقلب عن الخلق اذ أن الله الذي امرك بالعباده ووضعك في طريق العباده واعانك ودفعك إلى العبادة دفعها شهود الجبر في مقام العباده ينفع لما تعمل طاعه اما شهود الجبر عند المعصيه ما بيفع ما تقول الله امرنا بالمعصيه قال والله أمرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ما يجوز فشهود الجبري عند فعل الطاعة ينفع فالتشاهد من الله عز, عز وجل عليك ومما يدفع الرياء مطالعة عيوب النفس الوقوف على آفاتها ومعرفة نقصها وأخيرا الاكثار من العبادات في الخفاء واهم من ذلك الدعاء وان تخاف مقت الله لا تتعرض لسخط الله معرفه عواقب الرياء في الدنيا والاخره والله في الدنيا ترائي الناس البترائي لون دين اول ناس يهينوك والله ما يحترموك نعم تفضل اقرا الشيخ النذير طيب هذا يعني الرياء من الرؤية ويؤكد هذا المعنى طبعا هذا النقطة الأخيرة أن النبي سلم اعتبر نظر تزيين الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه هذا ينطبق تماما على شنو على الرياء وبالتالي هو تعريف لشنو الرياء بالمثال تعريف الرياء بشنو بالمثال لأنه برضو مش صلاة واحد بالصدق عشان نشوفه برضو شنو برضو مرأي واحد بحج عشان نشوفه فهذا اسمه التعريف شنو التعريف بالمثال المثال لذلك نكون قد انتهينا من الباب ااا كم يا ونص ولا ونص خمسة ونص طيب بعض الناس يرى أن الدين فيه قشر ولب وقد يستدل بالحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم بيقول الدين فيه لب وفيه أجنب وفيه قشور ونحن نقول أن الدين كله لب وليس في الدين قشور. وإلا لازم هذا الكلام يكفر صاحبه لازم هذا الكلام بيكفر شنو؟ أوليكو بيكفر كيف؟ أقول له الله طرد قشور؟ الرسول طبق الدين لما طبق الدين؟ أه؟ طبق الدين لما طبقه؟ اللب للقشور طبق ياتو؟ كله؟ طبق القشور ليه؟ كان قلت أنه طبق اللب بس وما طبق القشور قشور ما طبق الله تطير معنا ده ما دمام من الدين لو قلت لي طبق الدين بلبه وقشوره التي تراها انت قشور أنت تراها قشور لماذا يتنزل النبي عليه الصلاة والسلام وابتداء لماذا يدخل رب العباد عباده في مشقة بأن يفرض عليهم وأن ينزل عليهم دين فيه قشور ربنا دفرض قشور الدين كله لب أي حاجة في الدين لب من أظهر حاجة لحد أكبر حاجة باصوله وفروعه وعباداته وأخلاقه ما في حاجه اسمها الدين فيه قشور التقسيم ده أجلسة ممنودة ده تقسيم باطل وردت قشور بقى شغل العام شغل العام ده قالوا حسنين يقول لي قشور اقول له يعني الرسول كان عنده قشور احاديث قال الرسول قشور ها ويخص الرؤساء ما عندهم قشور اي كلام بيقولوا في المليان اي كلام بيقولوا قولوا تصريح ما في كلام بيقع ساكن وعنده ناس مبارنه كلام الرسول بيكون فوق القشور ولو كله يقول لك الاشكال طيب انا دار اسال سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام شكله كان كيف نحن قلنا لك اكبر شكل زي بتاع الكورة اسمه نهو بتاع الكورة ده ها القاله الغالدة قالوا اغنى لاعب في العالم ولا اغضى لاعب اسمه نهو ذكرت له الدور الفات اسمه ردونو ولا اسم نهو رونانديليو اها قلناك اكبر زي رونانديليو وفنا بيقوا زي رونانديليو ورضو كويت اها تكلام باطل ده كلام فارغ شديد طيب يقول بعض الناس المعترضين والمحللين للبدعة كيف تحرمون كل بدعة حرمنا نحن كل رسول قال كل بدعة ضلاله ثاني في تاني بيشنو؟ حرمنا نحن ونقدر نحرم نحن هناك من يقول من سن في الاسلام سنة حسنة. الحديث بتاع من سن في الاسلام ده قال له رسول الله وكل بدعه ضلاله قال له رسول السنة في الإسلام شنو سنة سنة سنة قال لك السنة كعبة منه سنة عمل شيء قاله الدين وموجود في الإسلام الصدقة موجودة ولا بدعة الزول اللي قالوا فيه الحديث زول يصدق لكن الناس يشجعوا ويصدقوا بعد ذلك وكان في أيام مجاعة وكل زول ماسك حقه خايف وده يخط حقه قدام الناس عديل ومشان وشجع الناس وبالتالي ما في أي تعارض سؤال ورد في حديث من آوى محدثا ارجو شرح كلمة محدث محدث معناها ابتدع في الدين من آوى محدثا من آوى و م... وبعض العلماء يدخل أصحاب الكبائر والمعاصي زوج السارق والدس عندك دسيت زوج سارق تكون آويت محدث يدخل فيه برضو كما قال الإمام أحمد الدعاء الجماعي عقب الصلوات بدعه طيب بالنسبه للمضمضه في الوضوء هل يكفي تحريك الماء في الفم او ادخال الاصبع من اجل تحريك الماء يكفي المضمضه بعدم ادخال الاصبع طيب مواعظ الو حتى يصيب قلبه اولا يا قوم من كده حقتك انت الورقة دي ايوة طيب طيب انت تفتش على تاني في شنو يا ناس الوقت بعض الشاك الشخص اشخاص يدعي انه يعالج بالرقة الشر... الشرعية لكن في الحقيقة يعالج بالسحر نريد علامات تعرف بها الساحر اولا الساحر للأسف الشديد اه يسأل من اسم الأم ويطلق بخور فيزوج عارب بخور أم طيب بخور البخور قال كويس ويدعي معرفة بعض بعض الأمور يعني زوج حتى زوج مرضي غريزول يقول أنت عندك عين عرفتك كيف عنده عين يعيله كده يقول له عندك في الجنة لقاك وين اللي يكون في الجنة هنكلم ومن ومما يقول ليك أنا ماسك خدام الصور الصور عندها خدام كذا نقول لك انا ما اسي خدام الصور صورة البقر عندها خدام وصورة ياسين عندها خدام وصورة النبع عندها خدام خدام شنو وين الكلام ده يوجد وين قال المشد اشد ما دين موجود في الكتاب خدامنا موجود في الكتاب موجودين في السنة دي تعريف السحر اعوذ بالله حكم الذهاب الى السحر والدجالين على اقسام اذا كان اعتقادا كفر اكبر وإذا كان بغير اعتقاد كفر أصغر وإذا كان من باب الفضول فقط والمجاملة كبيرة من الكبائر وإن كان من أجل وعظهم وإرشادهم ونصحهم كان مستحباً وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا المراد من من الآية دعاء دبر الصلوات المكتوبة أو الآية شامل الدعاء في كل وقت شامل الدعاء في كل وقت ولو قلنا دبر الصلوات لا نعني الدعاء الجماعي لأن هذه الآية انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعو دبر الصلوات جماعك أقول منك تطرح الموضوع. موضوع الموضوع ده ما هو تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها وهل للساحر توبة الراجح من أقوال اهل العلم أن للساحر توبة أما بالنسبة لي ولقد همت به وهم بها قلنا أن يوسف لم يهم بها وذلك لوجود حرف لولا وحرف لولا حرف امتناع لوجود امتنع الهم لوجود شنو البرهان ولقد همت به ولولا أن برهان ربه لهم بها وإلا لما كان هناك فائدة من ذكر برهان واضح؟ طيب إخوانا نعم آه الرياء إذا ترى بعض العمل ذو عمل عمله وسلم من صلاة دي وجقل لو أنت رياء لا يلتفت إلى هذا أبدا هذا من الوسواس ومن الشيطان طيب إخوانا في واحد بيقول إنه عنده ولده كان في كل عطلة من عطل المدارس بوديه خلوة عمره 13 سنة الولد بيقرأ القرآن وبيحفظه قال لحد حس حفظ عشر أجزاء بس ده إجازات في الإجازة دي أبا الخلوة وقبل على الكوره لا حول ولا قوة إلا بالله أبا الخلوة قال دايرك تعزه وتوريه فضل قراءة القرآن حتى يعود إلى صوابه وفي ختام الدرس تدعو الله له ويؤمن الحاضرون على ذلك نسأل الله أن لا يريكم سوءا ولا مكروها قال إن شلبت ذكرت الاسم ما في داعي الاسم ربنا بيعلم نحن المدعو وربنا بيعلم لكن أنا دعوك الآتي أول حاجة أخوان دعو لكم حاجة من تربية المجتمع الخاطئة أن القرآن ليس من أشرف العلوم عند الناس ولكن القرآن الذي أدين الله به أنه من أشرف العلوم عند الله وفي الآخرة بل في الدنيا وردك ذكر كان ده الرفع في الدنيا كحفظ القران القرآن الله كويس، شوف واحد تقوى عجب العمارات أنت كان مشيت في مسجد في محل فيه عمارات وحافظ بيصلي بالمسجد المسجد ناس العمارات ده كله تقولوا يستو كله يستو ان ما يستوى ذا وعنده يقول انا عمارتي كبيره اطلع برا فينا تستوي طوالي يا اخي دار شنو دا يرفع اكثر من كده والله كلمه والله تحفظ القران ذا والله ربنا يرفعك في الدنيا يرفعك يا قال قال شنو قال له على خلفت على اهل مكه من قال خلفت ابن ابي أبزة قالت رجل من الموالي رقيق من الرقيق قال إنه يحفظ الكتاب الله يا عمر عمر الخطاب قال صدق رسول الله إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين بعدين اكلمك ابن سعود قال من حافظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له الحافظ القرآن نبي بس ما في وحي النبوة شلوصا وحي نزل من عند الله على الأنبياء ما هو الوحي الذي نزل على نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ والحافظ خاتمي سدروخ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله لا تقول لي الطب ولا تقول لي هندسة خيركم. حسناً أقول لك احسن ذي شنو؟ يقول لك الدكتور المتخصص في كذا كذا كذا كذا. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الرسول قال خيركم. وبالتالي ما في أحسن من القرآن. وليه أحسن من القرآن شنو؟ والله ما حملت الأيدي ولا نطقت الالسنه ولا حوت الصدور اجل من كلام الله جل جلاله والله ما حصل والله ما يحصل اصلا ولن يكون ايوه القران ده كلام ربنا وبالتالي شوف الولد ده ياخد ازول ما مرق من المدرسه والله انا بعرف زول درجه عاليه من من من العلم قالي في امريكا محضر دكتوره ماسك ادارات عالية شديد. قال درجه وزير. ساكن في عمارات. والله طلع ولده من سنة تامنة وداه الخلوة. قال لي أول حاجة تحفظ كلام الله بعدت عليه كلام الناس. والله مشيت لقيت الولد يغيرونني في سنة تامنة. لقيته في آخر سنة. قالوا يا دوب محتفل بوناس الخلوة قالوا حفظ القرآن في سنتين. قعدت تونس معه. قال لي ابوي عمل كذا كذا ابوك من وقال لي ابوي فلان وكذا وكذا وقال لي اولاد خالتي في المدارس وبيجروا في الكمبوني وين يضحكوا مني وقال لي انا ما باليت وجيت هنا وحفظت القران وقال لي بعد حرج على المدرسة بعد حرج حرجع على معنى ضيع سنتين بس ما ضيع يا أخي في ناس اربع سنه في امتحان الشهاده بعيد عشان يخشوا علميه وبعد ده حفظ القران وبعد ده يخشوا كليه علميه قول ده سنتين حفظ القران والله كسبان وبعده والله ينجح نجاح تعرف براك والله ولدان عرفته ينجح لأنه ما شاء الله فهمه طريقة كلامه وأسلوبه كويس وأسئلته وكده يا أخي الزول ده أنا ما استغربت فيه استغربت في أبوه حسن الأبو كان قلت له قريري القرآن تقول لك المدرسة بيتفوت عليه زملان فوتو فوتوين هو بيجي ما بيجي يكسحهم كلهم كحيك ده القرآن ما بيجي يكسحهم كلهم يا أخي في الجنة في الجنة يقال لقحامل القرآن اقرأ ورتل وارتخي كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها بعدين الجنه بالايات ما بالشهادات تجيب آية تقرأ آية يرفعوك تقرأ آية يرفعوك يا من تكمل حافظ ان اعطيناك الكوثر الكوثر ولإله في قريش حدك بس ستة محلات في الجنة بس ستة عداهي أنا ما اعرف ولد دارشون. والله يقول لك حاجة والله في الدنيا الله يبرك بركة بركة القرآن الزول ده ذكر خلوة قال لي بقريره في خلوة النية قال خلوة النية قال أيوة إلى خلوة النية بالجيلي خلوة النية دي أها وريكم نحن لما نجينا نفتح الخلوة دي اسمها خلوة ابي بن كعب قلنا ما شيرنا ودى كان عندنا فيها رجل من أهل من أخواننا من أهل الدعوة الله يرحمه يتغمد بالرحمة الواسعة اسم الخليفة الريح قلنا ندارين شيخ دب دب وخلوة قال أنا بديكم أحسن شيخ عندي قدانا أحسن شيخ عنده اسمه شيخ حسن والله أقسمت بربي والله يسألني والله أدبه في البنات ما لا والله مؤدب أدب شيخ حسن ده كما سعبت ما يجاوبك ويجاوبك إلا تدنجر عشان تسمع صوته فعلاً الشيخ ناجح نجاح شيخ حسن ده بيحكي لنا قصته. قال أنا كنت كمساري في لوري. بعدين قال ما لوري زي الناس لوري هوستيب. وسيد اللوري ساكن في أربجة. قال بس أنا شغال معه في اللوري. قال اللوري ذا بجيف بعد العشاء دم جامع. أنا بدل ما أنوم في اللوري. بنوم في الجامع دا واللوري قدام عيني بحرسه. قال رغدت في الجامع دا. في ناس بيتونسوا عن القرآن، القرآن وحفظه ودركته وما عند الله كذا، قال عجبني كلامه، قلت له القرآن اللي هو ذا يحفظ يحفظ وين؟ قال والله أمي، والله أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال وده وده وده وده الفادني ودالفادني، الفادني من أربع يبي هو العتم شيء، ودأ ودالفادني لأنه أمي وقبل كده ما قرأ حفظ القرآن في أربع سنة في العادة. الزول بيحفظ القرآن في سنتين في العادة ده المتوسط بيحفظ القرآن انت لو انكربت شديد ممكن تحفظ القرآن في سنتين ممكن تحفظه في سنة ده يحفظ متين ان شاء الله الزول ده في اربع سنة بيجي مجود وشيخ الشيوخ دو خلوة القرآن جبناه خلوة النية بيجي يحفظ بيجي شيخ كويس قال لي بعد ما كنت في الكلستك. ركب الطارة قلتل شنو كويس اعمل كده املل لديتل بيجي شيخ بعدين قام قال لينا انا ماشي عمره قاعد كثير في الخلوة خدم والله ما شاء الله خرج تقريبا في الخلوة دي يعني قرابة الثمانين طالب يعني من الحفظة بعدين قام مشى العمرة بال بالبحر ومشى هناك قدم أوراقه والله شالوف في جامعة المدينة النبوية كلت القرآن الكريم مشى قدم وجه في السودان رسولي الآن الزلد مشى من, من كمساري في لوري طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بيصلي أوقاته كلها في الحرم وبيدوه مرتب إنت قاعد إذا جامعات هنا تركب الحفلات بتاع الكومسار يسر روحك في نص القيم إنت قاعد إذا جامعات هنا قاعد ومجنه مرتب مرتب والبصدع في الصلوات الخمسة بجيب يوديك الحرم ويرجع في الجامعة تانية. والله الآن طالب في جامعة المدينة من شنو؟ من كومساري في هوستن دبل القرآن أنت أول ده دا كان دار الدنيا اللي يحصل على القرآن وكان دار الآخر اللي يحصل على القرآن القرآن ده بي بيجيهك تماماً في واحد أنا بعرفه برضو زول برضو بس قال لك ما نفع أهلوا ودوا الخلوة ما نفع أهلوا قالوا زود ما نافع ودوا الخلوة كملوا القراءة ودوا صناعي قال له لا صناعي لأي لا حاجة ما قالوا زود ما نفع ودوا الخلوة هذيك الرسول كلام ده بالله الزول ده في الخلوة حفظ حفظ في الخلوه تسوق المركزي دي تبعي تسوق المركز جنب هنا في الخلوة دي حفظ بعدين وديناه كم منطقه كده في الارياف يحفظ يا اخي جدي اناس ودوني عمره مشى عمره بالبحر والله قال بعد ما انتهيت من العمره والله في جيبي 100 ريال قال والله ما باكل قاعد في الحران ديشرة بزمزم بغلل اول ناس بجيبوا البلح ده بشي منهم باكل ما بياكل نهايي خايف على المية ريال دي تكمل كويس ودارجي جي فكا قال في السودان هنا عشان يصنبع ببور سودان قال قاعد بعد صلاة العشة جزول معه اولاده من الخليجين ديل قال لي يا خاسمع سوداني حافظ القرآن قال له قال لي صلي بينا وكده صلي بينا صليت عشاء قال قال لي صلي بينا قال لي صلي الجون زول جراي جراي بالله الزول ده جرايته عجبته الزول طلع أمير منطقة العين ولا رأس الخيمة ولا في وين في, في الإمارات قال لي بيتني في القصور بتاعة الملك فهد جنب الحرم أول حقيق قلت عشيت عشاء قال لي والله ما بخليك ساقني معه بس في قرآن عجبته جراية ساب وداه كان بيت الحرم مشى بيته في القصور شفتها أنت الناس المشو شفت القصور مع مع الحرم دي دي حاجة الملوك والناس بيجوهم بي بيتو هناك قال لي شوف انا عندي مسجد تجي طلعتي وين هناك بالله السودان قطح عليك بيطلع تان ريال قال لي تصل بيا السودان كويس وقال لي تجيه وتمشي تعمل إجراءاتك وديني الزول ده الان تقريبا ليه واربع سنة الزول ده هناك جاي الزول ريح اهل ودين اشترى لهم بيت ده حال قال ما نافع جايهم وعمل لهم بيت وبقى هناك يصلي يصلي بقى امام في المسجد بتاع الزول ده قال انا عندي جامع ليه رقب تبنيته انا دلت تصليه فيهم يا حد القرآن ده بيرفع الزول الله والله بيرفعه فبالتالي انا ما عارف يعني ولا ده ده شنو لكن نحن ندعو له ونسأل الله يهدي قلبه إلى القرآن اللهم يهدي قلبه إلى القرآن اللهم يهدي قلبه إلى القرآن اللهم يهدي قلبه إلى القرآن العالمين، نسأل الله تعالى يهدينا إياكم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم